بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سينا رسول ربي كبرتاج الركيز ستي بيارا وانتبرنه دعا مجعا نبيك إنا كمقال إبراهيم تهو الجلال جاء ربي الأول سنا إبراهيم مجار رسول ربي دؤء حال أمرين إساه وقاطق في جاءه ركيس سجرون رسول ربي صلى الله عليه وسلم مجار خنت أرسليني من من إذا إسانيتين رسول ربي أكيدًا إبراهيم مجاكي يا إبراهيم قني نبرت دؤء حالا حرم هود أونى جرا إبراهيم كناف حرم إسحود إنسا كنا بيرتجن تكيساتي إتجس ستوه رب إساف كاهي جرا ندبة الرسول صلى الله عليه وسلم وده حرم هود أجل وده وده حرم سنه جيسين بيرتجن تكيساتي إتجس ستوه إبراهيم بكيت أولمه بيوثا أدو ني نمني والقهي أدو وانت قصوفته دعاء إبراهيمي في جل إهاسوي رسول ربي الدبي كانت لقهاني جي آفي أدو لين ملكة ربي والآني نمتو دعا كيسوف قد إمالي إبالو دعي في إبالو الاتيف كا قصوفاني ميتي يجل يو أدو في جاء قصوفي أغارتان ربي كيس سمكالات صلاة صلاة حقا خصوح نسن إرادة متجراني ضبطة رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان بودا وانت أرقم حجة الوداع حجة الوداع كان في رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما كيستي لللبي يقول جاز جئ ذو القعدة دا وقا كرنفا رسول ربي هجي برباد برنا يوقا كرنفا كيسا جتشا إلمنا <سؤال> ما بيس الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نموني هدون مدينة قلن ججا كانت أقيرنان هند إسانيتو رسول ربي وجن كتنيتين ينهجوا أفججا جابري بن عبد الله ربي سرها جالة وأكد إليه نمتق كديم دنده رسول ربي برا تقم له هنا حج الوداع رسول ربي تجلياً نمت وأعمتا الجيم بود رسول ربي نهجن صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم هجة الوداع كركيسة نموت هدو و الجيم بين نما قمر هدّت لك ومجتوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرت واتساني سجلن فلتنى دائما ربي نساني الره جلتو رسول ربي جرا ميقات ذي الحليفة ديماني أكتتي قام لكتاني إحرام إساني حرمته راب ترقكنا آئشان شتو إساني تقوتي إسان أرقيسيتي سنبود إحرام إساني قفة الرسول ربي بأبي هو وأمي ميقات ذي الحليفات اسماء بنت عميسي جارتين أبي بكر السديك موجا ايسي محمد كاجا مكن اچت ديتبكازي لهي فامي قاتا كناتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ماجداني ريفين دي ناني دو حج ديمتو قامه كيدي دي. ربي صلى الله عليه وسلم كنبودا رسول ربي لبيكاجا داني جبريل جاء رسول ربي تدفه اكر رسول ربي صحابه لبيك جبريل رسولك رسول ربي صحابه اجاجا رسول ربي صلى الله عليه وسلم غاف حجن سن قارين غدني حجن قارين يججو ولت قبودا رسول ربي أيّشان يسوى الجنديمتي دوبرتو ثاني مرتو أيّشان كيسا هيدي التلفي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما جلاني الرّايّشان وأور رهجي هجة مرة هجة لو بيت من طوافهم لا يجرني الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ربي هلكنا نودي من مكة جين قياد دلبتة قياد البتا دي كرادي من قياد البتا مكة جين هل كان أفري ذي الحجة إرقادبري وقاقر نفا هجرة إساني إررى رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسجد الحرام واري قياد البتا سين الرسول صلى الله عليه وسلم بلبلت رسول ربي سينا نم بلبلة أبدي منافيني بلبلة بني شي باجة أمتي تا بيقمت يرو سنتي أرأى يرو عما كان باب السلام جتونان بيقمت رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمرأ إثاني جيبتا. رسول أمرأ إثاني قل أني جيبن نان بق أبطح جد أمو قبتا كرا بها مكة كان. ويانس الدسو جه النجاز الحجاء الراف ويانس ويانتر تروياك جد أموسني. رسول ربي صلى الله عليه وسلم جرمنا بيان. رسول ربي منت ظهري في عشرة مغربا في عشاء سلاة. غياء خميسة جاء ذي هجاء الرابولي سدد تفا فجر غياء جمعة غياء ساقلفة ذي هجاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم اجمت صلاة انجتو جانما صلاة فجر اللي ويتأدون بات غياء جمعة غياء ساقلفة ذي هجاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان ديمن غر عرفا ويتأدون جلت يوكا ولا كائر رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكى نانو لغا عرناج الأم أكني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ترنجت جودا بكده شيء عرناج الأم تفنتي نمتي خطبا عرني خطبة إثاني بكام توسن رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما غورثن خطبا عرف اجكدان تبيك كمتو رسول ربي يرو خطبا غورن كانا يا بي اساني بعباد ابتني يا نما غورثن جك رسول ربي صلى الله عليه وسلم خطبا اساني كعرفت غدان كانا كيستي غورث غورغدو تو ربي نما أرآء ثم بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.